Al-Haditha Bid-Dammaj Première leçon, Première partie. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabina muhammad ala ahli wa sahbihi wa man ittabaahum bil-ihsani liiyumiddin ammaba. Ammush akshna shayyyan imma yata'allok bil-muqaddimah al-Illu nahu Akshna al-Kalem. والكلام الجمل المفيدة طيب بس ألو كل تعريف الآن ما هي الجمل المفيدة ما هو الكلام؟ كلام ولف مركب مفيد بوضع العربي أم طيب وكذلك قلنا كم أجزاء للكلم؟ نعم كم أشياء في الكلام؟ الكلام يتكون من ماذا؟ مفيده لا هذا قد قاله لانه الجزل كلام كلام ااا نعم الاسم والفعل والحرف نعم سنت فر ما بعد هذا اخذنا بعض علامات كل جزء من هذه الاجزاء الاسم كيف يعرف الاسم أه. بلاء هو بلاء على زمني ناسي ناسي ولا يتعلق بزمنه. أياك. عندكم درس؟ آه. عندكم درس هنا؟ أياك. يلا. ولا ما يعلق بزمنه. نعم. ما يعلماته؟ أمم علماته ااا ي يقبل الأفلام ويأخذ تنوين. ولا يذ بها ويقبل حق الشاء و و الجر والكسره الكسره قلنا ما هو محصور على الكفره في اشياء أخرى م. طيب الفعل هو مثل مدلت ما دللت على معنى ما تحتاج لما هنا إيه الفعل هل على معنى وما دلّ على معنى وتعلق بنفسي وبنفسها وتعلق تعلق زمان بالزمان ما يعرماته لم يمثلش دخول آه السين والصوفا الحرف قد ودخل الحروف المضارعة وضبي واحد واحد تانيس اوه ما لا لا ما خلاص. ما, ما خلاص. طيب ما هي الحرف لا على لا يقبل شيء يقبل شيء ايوه أكيد متلقى منه. هو, هو ما ضل على ما لا يدل على معنى بنفسه ولا لا يكون متعلق بزمن. أمس ما قصدنا تعريف من الحرف. عيد الذي قلت هذا. ما ما ضل لا لا يدل على معنى بنفسه. لا. على حرف ما دل على معنى في غيره. غير معنى بنفسه. في غيري في ما أخذنا تعليف أمس المتعامل يعني ما أخذناه ما هي علامة الحرف العلامة الحرف لا لا, لا يبقى لأ شيء لا أقول شيئا فقط أكد كنا أكد كنا لا لا يبقى يأتي بشيء زيت ما كنا كذا في العرامة الحرف ماذا كنا؟ يقبل العرامته ليس في العرامة الفعل ايوه ما كنا شيئا مطلقا كنا ما يقبل عرامة الاسم ولا عرامة الفعل اما الحرف يقبل اشياء اخرى امتن؟ طيب فالان سندخل حقيقة في الدرس الاول وهو يبدأ بالاعراب والبناء الاعراب والبناء وهما أساسان في العلم النحو كيسون دفوا الله للصوص النحو أولا وقيد إذن الاعراب والبناء في الأسماء في الأسماء ليس في كل شيء لأنه في إعراب والبناء في الأفعال لأنه يتكلم في الأسماء فالإعراب أولا لغتان لتعالموا له عدة معاني ومنها الإذهر يعني كيف أصفك كل شئ؟ بس إن تقول أعرابتم في نفسي أي أخرجتم في نفسي شو كتعرف كجابعمة؟ أذا تعرفوا في الاستيلاء في اللغة فن وفي الاستيلاء ما ذكره تحت نقول وتغير حال آخر الكلمة بسبب دخول عامل عليها وتغير حال آخر الكلمة بسبب دخول عامل عليها حال آخر الكريمة بسبب دخول عامل عليها رتعرف يعني définition olla tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Tämä on tarkkaa. Et cette chose-là qui rentre, change la fin du mot. C'est Haraka à la fin. Cette Haraka te définit, c'est quoi statut grammatical Ada ou elle dit Haram Ou elle dit Haram Il c'est le mot lui-même. Elle dit Haram ou la Amel Ou elle dit Haram, il y a quel immeuble Elle a Walbin, Bina, Loraten, la Shein, Ala Il y a des constructions. Water. la chein la waji une chose sur une autre afin de le stabiliser. Comme tu fais des briques pour faire une maison. Poser une brique sur une brique sur une brique en but de faire un mur stable, solide. وضع شيء على شيء على وجه الثبوت وفي لغة التكنولوجيا هو لزوم لزوم آخر الكلمة حالا واحدا لزوم آخير الكلمة حالا واحدا حالا واحدا بغير عامل بغير عامل نعم هذا كيف فعلت بغير عاملين Nam. Nam. että ei ei ei muutu. Ääni. Näm. Ääni. Aio. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo.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 نحو مثلاً جاء المدرس. فمن الشاهد المدرس. ما يعرف المدرسونه هو مرفوع. طيب، ومرفوع مرفوع. إلى مرفوع. بس قسنا فاعل. الفاعل المرفوع. طيب، الآن ما هو العمل في كلمات المدرسونه؟ C'est quoi qui est rentré sur le mouder Qui a causé qu'il est devenu marfou yeah. El-Fial. El-Amel ou el ou el Il agit sur le Féaï. Le Roth du Féaï, c'est le Féaï qui l'a causé. El-Aweden. Ouais. al, al est el El-Mouder-Rissa. El-Aenoua Monsob. El-Shaïdoua, El-Mouder-Rissa. Yeah. El-Faïdoua, El-Mouder-Rissa. Il est هو Ma wa al-amil. C'est quoi qui a causé I mean, I mean, I mean, I mean, il C'est quoi qui a causé le monsob? El-fiir. Et c'est le verbe qui agit sur mafulbihi. Sa'il fan, salemtu ala al et l'envoi majroor. Tämä on majroor. Mä ola amil? Sii muudon Ala. Ce qui a le jar. Tämä muudon rissi, ala. On voit que les trois mots là, la harakalla a changé la fin à cause de ce qu'il y avait devant. Le premier exemple, il est qu'il cause du verbe. Deuxième exemple, il est Monsoub. Ma Fonunbili, à cause verbe. Troisième exemple, il est major. à cause de Rafaja. Ala. Ala ou l'Iarob? Ala ou l'Iarob? Ala ou l'Iarob? Ala ou l'Iarob? Ala ou l'Iarob? dans ou phrase Ala ou l'Iarob? Pour comprendre la phrase, il faut que tu saches ce mot, c'est quoi son statut grammatical Il a dit c'est. Satatin shallah d'Ilah anam. Adam y'a bil-moram. Adam y'a talab bil-moram. Amel m'emni, boyakul. Ma'ala y'a talab raiiru, achiru, abisabha bil-hamil. Tu vois Ce dont la fin ne change pas à cause de la anamat. Il reste invariable. Il ne bouge pas. يقول جاء هؤلاء. لهؤلاء سيا؟ اسم, اسم, اسم الشارع؟ اسم الشارع؟ اسم الشارع مبنيه. طيب؟ فلننظر حل آخر الكلمة ما هي الحركة؟ الكسر. كثرة. لا كثرة؟ ناس من يرف؟ أصلًا؟ لا؟, لا. أصلًا؟ لا. Arvo, se on pääkäsve. Ei arvo, se on kunnia. Nämä, tämä on aina merkki on ainoa, ei, ole ei Jasmine. Parce qu'à la base, c'était censé être Marfours. Mais il ne l'est pas parce qu'il n'y a pas d'arabe. Donc il est dans la place du Marfour sans avoir le jugement du Marfour, parce qu'il ne bouge pas. Il est invariable. Donc, ha Ahaoulaï, akhiru Kassara. Et cette Kassara, c'est pas à cause du fial. C'est pas le verbe Kassara qui est à la fin. C'est comme ça qu'il s'écrit. Et il reste tout le temps comme ça. Yakul Bada. Sa'el tu ha'ula'i Donc la ha'ula'i Wa mafulmbihi Sa'? Ta'yyeb El fi, fatha Owa fil shei ma man, yanubu ane fatha La Kafra kazalik Ma taghyyr Ta'yyeb Le verbe il a, pas, il a agi sur lui dans son iraab Il n'est pas sur son apparence Sa' mafulbihi Mais il a pas sur le mafulbihi Parce qu'il est même dit La jidik هكذا يبدا هنا فما هنا فما de l'autre côté de côté de تمام تمام ايوه باش اصلا صح صح طيب izbir hatay teidät. dars sallamtu ala haula'i sallamna an haula'i ila majrur aw bal fi mahal jar aqal ma huwa al-'amil asbab amil anna fi asbab ya huwa illa fi mahal fi mahal limadha harf jar harf jar yabqa al-'amil wa harf jar fa murara katsarana ka haula'i sifara mutajar كما نجي تمام وفي هو في محال جر. جر مفهوم الآن السؤال قد يقول قد يقول كيف أنا أعلم المبني من الموعظ مثلا شاف ما يعلم التفريق بينهما يقول بقى دي فرنس يبغى على هؤلاء Je ne connais pas... C'est quoi un comme le Il Comment je différencie entre ce qui est Il y a un de là. Il y a la... là. Il y a là. Il là. Il y a Omille nerkategori. Eip? Tapahtuva di هذه Kullas se? Kull ma sowa di tista? Muorab. Olemme ykskuruha. Eip? Vaikin on El-fi-ati, el-atiya Donc tous les noms sont muorab A part les catégories qui suivent Aولen Al-dhamair Mithil, huwa Hum, enta, entum Ana, zahabta, qalu Hadi Dhamair, arafa, rafa Donc al-fumme, les dhamair Ils sont tous memni Dhamair, même nii, Tu Damir ou Afimhal. Imam Arof, Imam Naz Et là a donné les de Damir Arof. Fait que ça m'a le foua, لك لا رأيته له هذا دمير متصل في محل في محل نظر أسألك كيف دمير متصل في محل, محل نظر ضربني لها المتكلمون في محل نظر أيها محل نظر وما هذه النون من الباء والياء من يذكرها نعم من أيوة ايش استفادوا منها لان لا لا يشبه الياء بالنون لماذا لأنها انا هذا لماذا صحيح كلامك صحيح لكن ما جبت السؤال يعني تماما لو, لو مثلا تنزعنا Äh ala mm -mm. nun qat al thalatha rabbi la no anta tanam nun ma c'est pour faire une passerelle entre lam al la dernière du film, fatha tu pourras le verbe avec et directement. Donc comme noon pour faire un pont entre les deux. al al Et c'est pas C'est pour faire un pont entre le mot invariable et le yak et derrière. Jed, Fumadakara, kitabuhu, dafturuha, ismuka, aliyah, lana, هذه damir, jar. Tuo kasa on damir, he ovat amharu jar. ismuka, käp kädärik, ناء كذلك فالدمير إما في محل عرف إما في محل نصب، وإما في محل جر. والدمير على قسمين منفصل ومتصل وآثة سيكون إن شاء الله كما لا لن تكون ساشك مثل هذا هذه ذلك أولئك عذاني وحتاني مغرباني اسم شارع ومغرب آه مبني اا مضي في خلاف في المساله المثنى منه هذاني وحتاني لماذا لنا يحصل فيهما تغير إذا دخل عليه عامل مثلا انت تقول رأيت عذين سلمت على عذين طالبين مثلا اما اذا كان مرفوعا تقول عذان طالبان ايش تأكل انت لا يديك هذا فهمت لكن بعضهم يقول ان هناك خلاف شو بده هذا ماذا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ أيضا ما عبد الله؟ سومالي أنا سوم <تصفيق> ما اسم المدرس؟ عبد الله عبد الله؟ ما هو سومالي؟ ما هو سومالي؟ وصنغالي سنغالي. <تصفيق> <تصفيق> سني غالي وهو ما وصوم علي السلام عليكم حقك طيب نواصل من طبعا أسماء الشارع هنا تنبيه في أسماء الشارع عندما نقول هذا هذا اسم الشارع للمفرد المذكر القرش أعلم من كتاب أول هذا هو قرشي الإسم الإشارة أينه في الحقيقة؟ آه. ذا فقط ذا ذا هو والهامه آه. آه. ندا حرف ندا لا حرف تنبيه نتنبيه. نعم حرف تنبيه أما الإسم الإشارة هو ذا وحده وفي ذلك نفس الشيء ذلك Is okay. on myös... Kuuletko? Wa Kuuletko? Kuuletko? lem Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? harf Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Kuuletko? Al-Fritab. Wa yutabad bihasb al-mukhatab. Siin on a plus de celui que tu parles, l'interlocuteur. Quand tu parles quelqu'un, un homme, tu veux dire Zalika. Si tu parles une femme, tu veux dire Zaliki. Si tu parles des hommes ou un groupe, Zalikum. Ainsi de suite. Wa, pas même? Mais l'ismi-shara wa? wahda. C'est pas tilka, tu parles C'est ti, l'ismi-shara. Non, mais Zaliki, quand est qu on dit tu parles de ça. Mm -hmm. Mais est-ce quoi la différence entre Zaliki et Tilka Là, là, là la différence c'est la chose que tu vas indiquer. Quand tu dis Zalika, tu vas ah, indiquer non. une chose masculine à une personne féminine. Tu dis Tilka, tu vas indiquer une chose féminine à une personne masculine ou féminine, ça dépend. Ah, attention entre l'interlocuteur et la chose indiquée. Non. Non. T'as dit, Tzalifan, Asma Ismooful. Même ni Kazai. Mif Al-Ladi Al-Lati Al-La Vina. Wa al-Lazani. Wa-lathani mu rabbani. Le argument même que Hazani wa hatani. Fiqhilef. Al-Asah and Nahuma mu a Rabani. Ayyib c'est pas un truc uh, sur lequel y a... La أول مينيم. رابعا أسماء الاستفهامي قانون توجاتيف مثل من أين ما متى كيف الأسماء أو أسماء والاستفهامي كلها مبنية إلا اسما واحدا ما هو من يعرفه يانا أكيد يمورب عسنت أي المعرب المعرب خامسا بعض الظروف بعض الظروف وظرف القسمين ظرف مكان ظرف زمان مثل إذا الآن حيث ابسي اذا تحت ظروف كيصو مبنيه تعطيك في المربه دونك مبنيه كذلك مع مع مبني عند مبني معرض عند نعم آه خامسا عفوا سادسا Asmaou al-Af'a'al. Ça, ce sont des noms qui ont un sens de verbe. Ce sont des noms qui s'emploient comme des verbes et qui peuvent agir comme un verbe. Ils peuvent avoir un mafolibi, ainsi de suite. Mais, ça, c'est des noms. Mifl. Amin. Amin. Amin. Bamana Amin. Et fi va faire Amarastajem. Répond, exauce. La quinua ism. Au fin. En français, ils traduisent tout ça par fi, genre, euh, c'est la chose euh, fi, tu vois, genre. Au euh, fin la koum, olimata bouddhuna bindonilla, kamakala ibrahim aïssalam. Fi de vous, de ce que vous adorez, on doit Une chose que tu dénigres, ça, tu vois. Ou alors ta koula houma au fin, kazali. dit, ne dis pas à tes parents, ouf, c'est le moindre. C'est l'une des paroles les plus les plus basses, mais même tes parents pas que tu dises. Tu sais, c'est pas blond de. Tu vois? Hein? Je sais pas, ils ont trouvé un verbe. Il y a que je me rappelle plus. Ils disent comment euh, chez nous? C'est un type. Un type, c'est un enfant qui fait un type passe à son père ou à sa mère. et bien, ça peut être fait trois tours. On me dit, ça peut être à trois tours. <rires> non, ce type, c'est plus vulgaire. C'est plus, plus hautain. C'est plus hautain que Oufine. Parce que Oufine, on aura dit que vraiment, c'est un degré bas à la base. Ahi. yi. Mana, a tawadja, j'ai mal. Ah, c'est pas ay nous on dit ay en français nain on a à, tu veux dire ay ah ça va venir Inch'Allah. tu vois les arabes quand ils avaient mal ils disaient pas ay ils disaient wah ça va venir wah botté j'ai mal au ventre ça va venir il y a un chapitre là dessus pas ay c'est un isme fier dimana atawdjah j'ai mal tu vois mais là le disent les nains asthma par exemple oufin C'est quoi تنوين تنوين. تمام؟ سابعا الأعداد المركبة مثل 11 عشرة، عشرة. ال3 nel.. 10 كل شيء 11 و 19 نعم التاني او تطبق هذا 11 12 13, 14, 19, en arabe, Adil Ardad, Tu saman mal Ardad al-Murak Kaba, Yabeb Fi, Al-Douz, El Aouel, Wasani. Vous voyez Alors quand tu dis Ahada Ashar, Anana, Douzan. On a deux parties. Ahada et Ashar. Les deux, ils sont même ni à la Fat. Quand même, Et pareil pour حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، وثيم، دوسم، ترديم، لا تأكل. إلى تاسع عشر. نعم. تاسع عشر. نعم. إلا أجود الأول في اثنين عشرة. مورا. دوز. قلت اثنين عشر. سؤال. عندما هنما تأكل. ايوه في النصب والجر تقول مثلا رايت اثنين عشرة رجلا سلمت على اثنين عشرة رجلا وجاء 2 10 رجلا هوكله يتغير بسبب العامل ثور المرض لكن ما سواها مبني طيب مبني Hätä voida rabaa ammilla? Kalle, yhden uusun filosofi istuu 10 talibanne. No, dansklassi, tuti 12 tuleb, 12 etujam. Räytuus 20 talibanne. Jee 12 etujam. Tämä tuhama on 20 talibanne. Talibanne. 12 والأسمى المبنية تسعة ثمانية أفضل. ثمانية لكن الثامن ما نذكره فمما قدنا اليوم شيئا مما يتعلق بالبناء والإعراب وكل الأصل في الإعراب ففي الأسمى أنها مغربة أنها مغربة إلا ثمانية أسمى Oriintiin siellä nimityksiin, jotka ovat muurap, aapa 8 kategoriaa nimeä. Missä? Ai voa? Ismušart. asmal ما، مهما، متى، أين أدا هذا تخذه في باب الجزم الجوازم الجوازم هل تعرف كذلك ما عندك الكتاب ما هو مذكور لكن صحيح اسم الشرط كذلك ما غريبا هم ذكروها في الكتاب فمالتاسي أسماء الأسود شيء أصعب شوية ما نذكولوها فكلنا من الأسماء المبنية الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والأسماء الاستفهم وبعض الظروف وأسماء الأفعال والأعداد المركبة وأسماء الشرط طمام؟ أسماء الشرط وكل ما سوى هذه الأسماء فهو معرض طيب في السؤال لا توصيخ بيت الله لا الله نعم التعليف الحرف حرف ما قدناه أمس هو كلمة كلمة دلت على معنى في غيرها كلمة دلت على معنى في غيرها. ما معنى هذا؟ أن معنى الحرف يظهر في كلمة أخرى. الحرف هو صنص ضمن اسم أو لفظ. بخلاف الاسم والفعل. الفعل بنفسه المعنى يطبق عليه. الاسم والفعل أكذا. أما الحرف يحتاج لغيره حتى يظهر المعنى. يعرض استلافانس هذا آخر بسبب هذا أن الحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية. ما في استثناء. يبقى دي أنا إلا فعل ثانية. إن شاء الله. وبينا لوزوم اخري الكلمات حاله واحده بغير علم نعم خد في سؤال قل نعم تغيير اي مصدر لك تغيير هو حال اخري عليها أي على الكلمة. إذ أتسب من الشيطان فجليتك. نقفنا. حيلنا والحمد لله رب العالمين.